قيبة أصلها ثابت، أصلها ثابت ووضعها في السماء، تأتي كلها كل حين بذن ربيها، ويضرب الله الأنفال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الصلاة عليه عدد الكائنات والمخلوقات ومداد الكلمات وملأ ما بين الأرض والسماوات والسلام عليه سلاما يطوف بالأرجاء ويتردد بين ربع اليابسة والماء سلاما نطهر به السننة ونثقل به موازيننا ونرجو به رحمة ربنا ثم سلام عليكم مشاهدي الكرام ورحمة الله وبركاته بدأ هذا الدين العظيم بواحد وواحدا تلو واحد هربوا من الظلام وخلصوا أنفسهم من الأدران وخالط الإيمان بشاشة قلب كل واحد منهم فزادت الألوف وتتالت الملايين وأقبلت وعندما ابتعد كثير من الخلق عن الفطرة التي فطرهم الله عليها بقي آخرون متشبثون بها معتزون بالانتماء إليها لا يضرهم من خالفهم حتى أضحت أعدادهم في يومنا هذا تجيد على المليار وثلث المليار كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً هو ذلك الصادق الأمين الذي بدأ هذا الدين لوحده فدعا إليه مبلغاً الرسالة ومؤدياً للأمانة ومنقذاً لهذه المليارات من البشر من مصير الشقاوة فاستحق من ربه أن يأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه واستحق منا أن نتبعه ونقتفي أثره ونذب عنه ونقطع شانئة الذي قال عنه العزيز الكريم إن شانئك هو الأبتر سأجعل الحديث أيها الأحب مع ضيوف الكرام في هذه الساعات المقبلة للحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وأما حاول البعض الجاهل والآخر المناوئ والأبتر المريض أن يسيء به إليه وأن يثير حفيضة ملايين المسلمين الذين وإن ضعفوا أو تراجعوا فلا تزال لديهم غيرة تخط خطوط طول غير وهمية حمراء ودوائر أرض أشد حمرة كلها تمنع المساس بهذا الدين وكما تحركت عند الإساءة للإله والتدنيس للقرآن فهي تقول اليوم أيضا لكل أولئك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحبوا بكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية. وفي هذه الفترة التي نستضيف فيها عددا من أصحاب الفضيلة الذين نسعد بأن يكونوا معنا متحدثين حول هذا الموضوع نبدأ باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعية الإسلامي واستاذ عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض حياكم الله دكتور وأهلا الله يحفظكم حياكم الله شيخ الرحمن وحيا الله إخوتي وأخواتي أيضا من المشاهدين تعودنا فضيلة الشيخة نبدأ لقاءاتنا وهو مطلب لكل إعلامي أو مقدم للبرامج أن يكون ذا ابتسامة لجمهوره هذه الحلقة تمنع حقيقة رغماً عننا أن يكون هناك شيئاً من اللطافة أو تصنع الابتسامة أمام المشاهد الكريم ذلك بسبب ما حصل ويحصل هذه الأيام من هذه الفئة التي هي فعلاً فئة ضالة بودنا يا شيخ وإن كان هذا الذي يفعل الآن هو سلسلة ظننا سلسلة طويلة بدأت منذ بدأ هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى ربه لو بدأنا في ذكر المستهزئين الأولين قبل أن أتي للتالين بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والموصلين نبينا محمد عليه وعلى آله الصلاة وتوم والسلام. أول شيء نحمد الله تعالى أن شرفنا أن جلسنا في في هذا المكان في هذه القناة الموثقة لأجل أن دب عن عرضي حبيبنا ومصطفانا وخليلنا وقرة عيوننا والذي هو والله أحبوا لنا من من أنفسنا ومن أموالنا ومن أبنائنا ومن آباءنا ومن أبائنا وأمهاتنا ومن الناس يجمعين نحمد الله تعالى نيسرنا الجلوس لأجل أن دب عن عرضه عليه الصلاة والسلام. والسلام ونسأل الله تعالى أن يصلي عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار و. هو صلى الله عليه وسلم من من تكلم فيها والسهز أبه كمثل الذي يرفع وجهه إلى السماء لأجل أن يبصق عليها فلا يلبث وأن يمسح البصاق عن وجهه فما يضر السحاب نبح الكلاب والنبي صلى الله عليه وسلم قد طهره ربه جل وعلا وشرف قدره فلا يضره أن يرسم أولئك الرسامون أو أن يتكلم عليه بشيء منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بل الأنبياء جميعا منذ أن بعثوا كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا وكذلك في العينة الأخرى كذلك ما أثى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فإذا تأملت في حال نوح في حال لوط في حال شعيب صالح هود أكثر الأنبياء تعرضوا في الحقيقة إلى هذا من من من أقوامهم، نعم. فليس بدعا من يعني من القول أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. تعرض الأشياء من قومه، ولا يزال يتعرض من أولئك المكذبين والمعرضين والحاقدين والحسدين إلى يومنا هذا. قيل عليه الكلام المعروف كاذب كاهن إلى ساحر إلى آخره. ليس الكلام عن حاله صلى الله عليه وسلم في في ما قيل له وفيما مسوز أبي. إنما كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مع مثل هذا المستوى الذي كانوا يتعاملوا به يعني كان صلى الله عليه وسلم بطلا وهو يتعامل مع مثال هؤلاء الذين يتعرضوا لنا خذ مثلا مثالا جلس صلى الله عليه وسلم يوم مع عائشة كان الكفار لا يحبون أن يسموا النبي صلى الله عليه وسلم محمد لأن محمد مشتق من كثرة الحمد فاصبح محمدا فكان إذا مر بهم يتكاثرون أن يقولوا محمد فكان يقولون جاء مذمم وذهب مذمم ورأينا مذمما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بنفس عالية ونفس رفيعة يترفع عن هذه الأمور فكان يجلس يوم مع عائشة وقال لها يا عائشة قالت نعم قال أما ترين أن الله تعالى يصرف سب الكافرين عني قالت كيف يصرفهم عنك هي تسمع يعني, يعني أو كانت قد سمعت أنهم يقولون كذا وكذا في مكة قال إنهم يسبون مذمما وأنا محمد وهم لما أمروا يقولون مذمم مجنون مذن الكاهة مذمم ساحر فالحقيقة اسمه محمد لسه مذمم انظر كيف كان يترفع عن أن ينزل إلى هؤلاء ومثل ما جاء أيضا ضماد الأزدي كان رجلا يتطبب ويتعاطى الطب ويرقي يعني عنده روقة يعالج من السحر وإلى غيره دخل يوم إلى مكة فسمع الناس يقولون سفاء مكة يقولون ذهب الساحر جاء الساحر رأيت الساحر أين الساحر رجل أصلا هو يعالج سحر فجاء إليهم قال يا جماعة ايش قصة الساحر هذا قالوا هذا واحد اسمه محمد هذا ساحر او مجنون وعنده مشاكل قال والله طيب خليني اشوف يعني المجنون هذا انا وعالجه فذهب ويتتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتى فوجده في اجيال اقبل وقابل النبي صلى الله عليه وسلم الان ضماد جاي وفي نفسه انني وقابل رجلا مجنونا وساحرا وعنده عدة مشاكل عقلية انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم قابلها جاء ضماد ووقف امامه وكان نظيمات له شرف عند قومه قال أنت المجنون نحظ كيف تقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل غضب وقال من ذلك مجنون وأنت مثلهم كمان أي كلام تسمعه على طول تصدق قال هم يزعمون ذلك أني مجنون قال أجلس أني أعالج من السحى يقول من الجنون حاج العاقل ورزانه وجه مستنير و... ولا لبسه ولا كلامه ولا منظره يدل على ما ذكروه به فاستحى فاستحن يقول أنا أعالج من الجن. قال إني أعالج من هذه الأمراض التي تصيب الناس. فهلما فالأعالجك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنا أقبل. فجاء وجلس أمامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتكلم ذماد قال له صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شوور أنفسنا وسياتي من يهدي الله فلا مضل له ومن يضح. جعل ذماد ينتفض. قال أعد علي كلماتك هؤلاء فعادهم قال أعدهن ما أعط النبي صلى الله عليه وسلم فرصة يكمل من قوة الكلام الذي جاء. حتى إذا أعادها ثلاثة واربع مرات سكت ضيمات قليلا ثم قال والله لقد سمعت قول الكهانة واستحره وكذا, وكذا وكذا ولم أسمع مثل كلماتك هؤلاء والله لقد بلغنا قاموس البحر يعني بلغنا الأعظم الجن الذي في قعر البحر تأثر بها ليس فقط الجن الذين أعالجوا بهم ثم دخل في الإسلام في, في ساعته المقصود هو صلى الله عليه وسلم كان يواجه امثال هؤلاء المستهزئين لكنه عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بنفس الرفيعة الذي يمر على مجموعة من المجانين فيصبونه وهو لعقله لا يلتفت إليهم ولو التفت إليهم لا, لا أحدث حالا أكبر من ذلك بينه وبينهم هنا هذه مسألة المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أي يكفيه المستهزئين كما قال سبحانه وتعالى إن فيناك المستهزئين وفي الآية الأخرى إن شانئك هو الأبتر يعني إن متنقصك وذامك هو الإنسان المقطوع الأبتر حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عددا من الحوادث التي دلت بأنهم يعني رأوا أقواما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فعجل الله تعالى لهم العقوبات من ذلك مثلا ما ذكره بعض المؤرخين أن رجل اسمه أبو يحيى الساجي قال كنا نمشي مرة في أزقة البصرة نلتفت نبحث عن أحد المحدثين قال فدخلنا زقاق المحدثين يعني حارة فيها مجموعة من المحدثين ساكنين قال فلما دخلنا قال رجل معنا ماجن رجل يعني فيه فسق وفيه نوع من المعصية قال فقال لنا أنتم تزعمون أن الملائكة تضعوا أجنحاتها لطالب العلم قلنا نعم هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا أرجلكم لا تطون على أجنحة الايستهذر انسبوا لا تطون على أجنحة الملائكة قال فوالله ما أتم كلمته حتى سقط بين أيدينا فلا زال ينتفض حتى ماك هذه من ضمن ما, ما ذكر في التاريخ وأشياء كثيرة بل, بل من أعجب ما رأيته في كتاب الدرر الكامنة ذكر قال كان النصارى ينشرون دعاتهم في قبائل المغول لأجل تنصير الناس نعم. يقول فتنصرت زوجة لهولاكو اسمها ظفر خاتون يقول فبدأ يتنصر بعض الأمراء الذين من المغول فاجتمع النصارى يوما لأجل أن يحتفلوا أحد الأمراء المغول الذين تنصروا فأقبلوا في حفل كبير وأقبل أحد دعاة النصارى وجعل يتكلم عن الدعوة النصرانية ثم جعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشير للناس يقولهم فكان هناك كلب مربوط فجعل الكلب ينبح وهم لا يستفتون إليه قال فجعل ينبح حتى فك نفسه من حبله وأقبل جاريا إلى هذا الرجل يريد أن يعضف فدفعوه عنه ثم قال الناس له هذا بسبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انظر كيف انطلق عليك هذا الكلب قال لا انما هذا كلب ينبح علي وعلى غيري نعم. عملتها قضية يعني ثم عاد بعد ذلك إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربطوا الكلب قال فجعل الكلب يصيح وينتفض حتى فك نفسه من حبله ثم قفز عليه وعظه من رقبته يقول فلم يزل يعضه من رقبته حتى مات من لحظته مات لل... الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لل... الحجر يقول فعندها أسلم أسلم من النصارى الموجودين أربعون ألف رجل لما رأوا هذه الحادثة لذلك الاحتمال الكبير فالمقصود أن الله تعالى يعني يكفي النبي صلى الله عليه وسلم متهزين قد يقول البعض إذن معنى ذلك أننا خلاصنا ما, ما يجب علينا أن نفعل الشيئا أو أن ننتظر وخلونا نشوف كلامكم صحيح أو غير صحيح هل الله تعالى يفعل بهؤلاء المستهزئين الشيئا أو لن يفعل أقول قد يفعل الله تعالى بهم شيئا كما وعد إنا كفيناك إن شانئك هو الأبثر كما وعد لكن ليس شرطا أن نعلم عنه قد يشل يد واحد من هؤلاء الذين أرسموه، قد قد يصيبه أي مصيبة مصاب ولا ولا يظهر هذا في الإعناق. الأمر الثاني أنك لا تنتظر أن تصيب المصيبة مباشرة بعده بيوم أو يومين. مم. لعل الله تعالى يؤخر ذلك لحكمة إرآه سبحانه وتعالى. جميل. تأذن لي يا شيخ أنا أجدد الترحيب بالمشاهدين الكرام الذين يتابعون الآن على قناة المجد العلمية وقناة المجد العامة. نرحب بهم ونرجو أن يبقى معنا متابعين في هذه الحلقة التي نستضيف فيها بأن الله عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ. للحديث عن هذا الموضوع الهام وأدل أيضاً فضيلة الشيخ أن يكون معي الآن على الهاتف سماحة مفتعام المملكة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أسعداً حياكم الله. حياكم الله أسعد الله مساءكم بكل خير سماحة الشيخ وقد حقيقة أفلجتم صدورنا بذلكم البيان الذي أصدقتموه قبل يومين وذلكم كما عاهدنا منكم دائما في ذبكم عن هذا الدين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص في هذا البيان ذكرتم أمورا كثيرة حقيقة قد لا يكون قد وصل إلى كثير من الأسماء وكثير من الناس فلعلكم جزاكم الله خيرا تذكرون لنا شيئا مما جاء في هذا البيان وتعلقون أيضا على هذه الحادثة المشينة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصلى الله وسلم وبارك على سيد ولد آدم سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقبل الدخول في الموضوع أبين موقف الشريعة الإسلامية من السخرية والاستهزاء عموما شريعة الإسلام التي هي رحمة للعباد جاءت بأسباب تجعل القلوب المؤمنة يلتم بعضها ببعض وتجعل القلوب المؤمنة على قلب رجل واحد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وعلّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم في شريعة الإسلام نهي المسلم عن السخرية بالآخرين والاستهزاء بهم واحتقارهم ولمزهم بالألقاب المشينة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيث الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون في شريعة الإسلام احترام المسلم للمسلم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه, من لسانه ويده في شريعة الإسلام النهي عن الشماتة بالآخرين لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك ومن عير أحدا بذنب لم يمت حتى يفعل ذلك الذنب في شريعة الإسلام أننا نهينا عن سب الأموات لا تسب الأموات فقد أفضوا إلى ما عملوا بل هي المسلم أي يسب قريب المسلم قريب المسلم إذا كان كافرا خوفا من أن يؤذي ذلك قريبه المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الكفار بعد الكفار لأجل مراعاة أقاربهم المسلمين فنهى عن سبهم خوفا من أن يتعلم بذلك أبناءهم أو أقاربهم المسلمون كل ذلك رعاية للمصالح وجمعا للكلمة ديننا عندما يأمرنا بالمعرو عندما يأمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله يأمرنا بحسن الأخلاق والأقوال المؤدبة يقول الله تعالى في الموازيق التي أخذها على بني إسرائيل وإذ أخذنا ميزاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسن ويقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين ويأمرنا ربنا إذا في حال دعوتنا الآخرين إلى الإسلام أي دعوتنا غير المسلمين للإسلام أن تكون دعوتنا مصحوبة بحكمة ورفق أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن محمدا صلى الله عليه وسلم وصفه في التوراة ليس بالسباب ولا باللعان ولا السخاب في الأسواق ولا يجازي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصرح هو صلى الله عليه وسلم على جالب عظيم من الحلم من الحلم والعفو والصبر، بل أخلاقه أكمل أخلاق أهل الأرض لأن الله يقول في حقه وإنك لعلى خلق ويصف هذا الخلق بالعظمة وإنك لعلى خلق عظيم فكان صلى الله عليه وسلم على هذا المستوى الرفيع ظلم أنا رفق مقابلة السوء بالإحسان بالعفو بالتجاوز فصلوات الله وسلامه عليه الله يؤدبه فيقول له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ويقول الله له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إن أصحابه الكرام الذين تربوا في مدرسته وتربوا على يده وبسمع وبصر منه خرجوا, خرجوا وهم من أحسن الناس أخلاقا وأحسنهم آدابا وأرخمهم بالخلق وأشفقهم عليهم فلما قادوا الجيوش وفتحوا القلوب والبلاد وبسطوا عدل الإسلام على أهل الأرض دخل الناس في دين الله طائعين مختارين سامعين مطيعين مستجيبين لله عن قناعة ورضا وبهذا الدين وبأخلاقه الكاملة إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعرف العنف في دعوته ولا القبح القول في دعوته بل يخاطب قومه بالحلم والأناءة من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة تضيق به مكة ذرع عندما مات عمه ومات زوجته عام عشر من البعثة الذي يسميه المؤرخون عام الحزن وحق أن لهذا الاسم حيث عمه كان يؤويه ويدافع عنه وقريت تكف أذاها عن ذاته احتراما لعمه الذي لا يزال على دين قومه وخديجة التي كانت تضمد الجراح وتعين على الخير وتهون المصائب وتقول العزائم رضي الله عنها وعرضها يرجع من الطائف وقد نال ما نال وعمامه قريش وماذا سيفعلون وملك الجبال يأتي جبريل يأتي ومعه ملك الجبال ليستأذنه أيطبق على أهل مكة أخشابها ليقضي عليهم القضاء التام وإذا الحليم الرحيم الشفيق يقول كلمته الخالدة وكلمته التي تشم عن حلم وعف وكمال خلق أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا وتمضي الأيام والشهور والسنون ويدخل فاتحا لمكة باغتا لهم من قبل غير استعداد يستعدون له وإذا قريش تحت باب الكعبة وهو داخل الكعبة يناديهم يقول يا معشر قريش ما تنتظرون ماذا أصنع بكم ويعلمون سيمه وخصاله ونصحه وحلمه فتدق ألسنتهم بما يعرفون ما جبله الله عليه من العفو والصف فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم فيقول كلمته العظيمة التي خلدها التاريخ له بمداد من نور اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء ويتفرقون والقلوب قد امتلأت محبة له واشفاق عليه وحبا له واحترافا بجميل أخلاقه وسمو فضائله إذا أذنتم لي سماحة الشيخ لعل هذه المعاني التي ذكرتموها هذه المعاني الجميلة غابت عن أولئك فاقتحموا وارتكبوا هذه الجريرة الكبيرة وهذه الفعلة الشنيعة بالإساءة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم مما دعاكم وغيركم أيضا من الغيورين على هذا الدين لإصدار هذا البيان المبارك الذي شفى صدورا حقيقة نعم تفضلوا يا شيخ الحديث عن هذا أحسن الله إليكم فيا إخواني هذه أخلاق النبي الكريم يأتيه أبو سفيان بن حارث بن عمه ويذكر النبي ماذا كعف مواقفه معه فقال أبو سفيان بالحارث إن لم تقبلني ذهبت أنا وأطفالي في الصحراء هائمين فيقول له لا تذريب عليكم اليوم إن أخلاق هذا النبي الكريم يعرفها كل أحد يعرفها المسلمون وغير المسلمين يعرفون أخلاقه وسمو فضائله يعلمون أن شريعته تحرم علي أن أسخر بأي إنسان أو ألمزه أو أعيبه وتدعوني إلى أن أقول لمن ابتلي بمخالفة الشرع الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إخوتي ونحن في هذه الأيام تقض مضاجعنا وتكدر صفو حياتنا ويعتصر قلوبنا الألم الشديد عندما نسمع كركاتيك الكركاتير يصف به النبي الأوصاف الشنيعة القبيحة الوقحة الدالة على خبث غاسمها وقبحه وشناعته وحقده الدالة على تجرده من كل قيم الحياة الإنسانية إن هذا التصرف تصرف خاطئ مشكوب لدى المسلمين عموما فهم لا يرضون لنبيهم بهذه الإهانة ويرفضون ذلك شريعتنا تقدر أنبياء الله وتؤمن برسالتهم وتعترف بمنزلتهم ولا يسمع دي في ديننا أن نستهزئ بأي نبي من أنبياء الله بل نرى الاستهزاء بالانبياء سخ... وسخرية بهم نراه ممن تحمد ذلك كفرا ينقله عن الملة ويبيع دمه وماله لاننا نؤمن برسالات الانبياء كلهم الا ان العمل والالتزام بشريعة محمد التي ختم الله بها الشرائع إن الله أدب المسلمين في التعامل مع هذا النبي الكريم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم ببعض الله ما وصفه إلا بالرسالة محمد الرسول الله الذين كفروا وضعوا الذين آمنوا بما أنزل على محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فيا من رسمتم تلك الرسمات الخاطئة ويا من هبطتم إلى هذا الحظير انتبهوا لعنفسكم واستيقظوا من غفلتكم واعلموا أن لرسول الله أنصارا هم المسلمون الذين يحبون هذا النبي محبة ملأت قلوبهم وأرواحهم ويحبونه ويوالونه وينصرونه والله يقول إلا تنصروه فقد نصره الله فواجبنا الدفاع عنه وبيان سنته وأن نجاهد من قال فيه أو تفوه فيه ونشعره بكراهيتنا وبغضنا وحر وبغضنا وشدتنا إنكالنا على من قال ذلك ونخبرهم بأن الله منتقم من كل من سخر بهذا النبي قصر الزمان أنطال فليحذروا بأس الله ونقمته فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين أحسن الله إليكم يا شيخ بيدي أنا أسألكم هل تؤيدون نشر مثل هذه الصور سواء في التلفاز أو في الصحف لأن كثيرا حقيقة من أخواننا المسلمين لا زالوا بعيدين عن هذا الحدث الذي يثار ولا وكان في نعم. النشر لبيان قبع هذا الأمر نعم. وعنا ننشرها لنقول هكذا الأعداء قالوا ما قالوا حتى يحذر شبابنا وينتبه والحمد لله لقد كانت هذه القضية خيرا لنا كما قال الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فما سمعنا من غيرة شبابنا المسلم وإنكارهم واتصالاتهم وما حصل من يعني غجرهم دل ذلك على أن في الإسلام خيرا كثيرا وأن للمسلمين ولله قاعدة يؤون إليها ومهما يكون التقصير فالمسلمون أوام أمام الثوابت والمسلمات لا يتقاعسون ولا يتهاونون بل تظهر غيرتهم وحميتهم لنبيهم ولدينهم لأن ذلك أصل من أصول إيمانهم حب هذا النبي ورفع منزلته والدفاع عن سنته فالصحابة لا ما كانوا يسمعون لمن يعارض السنة ولو كان متأولا لما حكى عبد الله بن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع ما إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال ابن له اسم بلال والله لا يمنعهن قال عبد الله قال الراوي فسبه عبد الله سبا ما سمعته سبه مثله قط وقال أقول لك قال رسول الله وتقول لأمنعهن إن احترام هذا الدين واحترام هذا النبي عمر مسلم فما سمعنا بمثل ما سمعنا قط لأن حتى على الديانات السماوية المنتسبين إليها يحترمون هذا النبي لأنهم يعلمون صفته وخيره لكن هذه الظاهرة السيئة هي نادرة ونرجو أن لا تتكرر إن شاء الله ونعمل في المسلمين أن يكونوا ثابتين على دينهم مستقيمين على إسلامهم وإني بختام حديثي لأشكر لقناة المجد هذا الجهد المتواصل وهذا البرنامج المكثف. وهذا النشاط الذي هو الظن بها فهي عند مواقع الأحداث كما شهدناها في ميناء وفي عرفة ومزدلفة وفي مكة شرفها الله بهذه التوعية العظيمة والحضور في ميادين المواعظ والمحاضرات فهي بالحقيقة منبر خير وداعية هدى فأوصل الجميع بالتعاون معها وبذل العطاء في سبيل دعمها فهي منبر خير وتوجيه أسأل الله للقائمين عليها التوفيق والسداد في مسيرة هذه فيها مسيرة هذه القنات الخيرة التي لمسنا نسمع آثارها على المسلمين وبي بيوتهم بما تبثه من برامج جيدة ودروس علمية ومناهج طيبة. أسأل الله للجميع التوفيق وأن يصلح ولاة أمرنا ولا شك أن بيان مجلس الوزراء يوم برئازة ولي العهد سلطان بن عبد العزيز وفقه الله كان شافيا كافيا نافعا مبينا منهج هذه الدولة وما هي عليه من التمسك بالدين والدفاع عنه وفق الله الجميع لما يرضيه وصلى الله وسلم وبارك على الله عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه محمد ابن عبد الله, الله, سلم الله سلم وعلى آله وصحابته أجمعه جزاكم الله خير سماحة الشيخ وبارك الله فيكم ووجودكم معنا حقيقة هو أكبر موجه وأكبر داعم ونسألكم دائما كما ذكرتم الدعاء والمشاهدين أيضا في أن يوفقنا الله دائما لخدمة ديننا والدفاع عن كل بلد دفاع والوقوف ضد كل من يحاول أن يمسه بشيء في أمان الله سماحة المفتي أعود إليكم فضيلة الشيخ محمد وقد بدأتم بالحديث عن بعض القصص وبعض التاريخ عن استهزاء الأولين بالرسول صلى الله عليه وسلم نحن الآن سنقفز إلى نقطة أخرى إن أذنت لي يعني مراعاة للوقت لاحظنا الآن وكما ذكر سماحة المفتي ولله الحمد غيرة عمرية جميلة أثلجت الصدور حقيقة وكان فيها منحة عوضتنا عن هذه المحنة التي أصابنا بها أولئك المستصحفون هؤلاء هناك في بلدانهم أهل الكتاب تحديدا كيف هو تعاملهم مع أنبيائهم هل إذا مس نبي لهم أو رمز لهم في ديانتهم هل يكونون بهذه الثورة وهذه الغضبة يا أخي أنا سأذكر لك موقفنا رأيته بنفسي قبل قرابة العشر سنوات تقريبا أو التسع ذهبت إلى فنلندا فنلندا أحد دول إسكندنافيا قريبة من الدنمارك ومن النروج والسويد فأول ما وصلت للمركز الإسلامي رأيت الأخوة يعدون لعمل تجمع أو مظاهرها وكذا قلت يا جماعة ماذا ستفعلون أخوة يعني صوماليون جنسياتهم فنلندية لكنهم مقيمين من زمان قلت لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا يا شيخ غدا ستقام هناك مسرحية ليعرضوا فيها عيسى عليه السلام بصورة اللاتليق لاحظنا أن عيسى يعني هو نبي لبني إسرائيل ونبي لأولئك القوم لكننا نحن مأمورون طبعا بأن نؤمن به وأن نصدقه وأن نجله قل طيب يا جماعة هذا نبيهم وهذا أيضا علم فنلندا فيه الصليب ومعقول أن يتنقصوا عيسى ظمنت أنه أعطوا الموضوع أتمر الحجم فأخرجوا إلي صورا للإعلان الذي سدقام فيه الإعلان عن المسرحية فإذا صورة عيسى عليه السلام قد مثلها رجل هو الذي سيمثل صورة عيسى وقد كشف بعض عورته ويمثل أنه بعبارتهم جاي يعني رجل شاذ جنسيا ويمثلون أن عيسى عليه السلام هو بهذا الوصف وهناك حركات إيضا لا تليق في في خلال هذه الصور لأجل جذب الناس أن يحضروها فيقولوا لي يا شيخ هذا يليق بعيسى عليه السلام فانظر كيف أن المسلمين يعدلون مع جميع الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله فالأصل أننا نؤمن بهؤلاء جميعا أولئك لهم تنقص للأنبياء أصلا بل أني سأذكر ما دام الكلام على الدنمارك يعني كان بعض الاهتمام الدعوي بالدنمارك قبل سنوات فكنت اذهب حيانا في السنة مرتين الى هناك وكان هناك علاقة بعدد من المراكز الإسلامية في اودنسا وارهوس وكوبنهاجن وعدد من المناطق هناك فاطلعت على احصائية عملت في, في احدى السنوات كانوا قد وزعوا استبانة على اكثر السكان السكان اربع مليون ونصف كان قد وزعوا استبانة عليهم من ضمن الأسئلة السؤال يقول ما هي ديانتك؟ عدد الذين كتبوا كريستيان نصراني فقط 13% لاحظ مع أن البلد نصراني والصليب موجود على على علمه طيب هل سبق أن دخلت الكنيسة في حياتك؟ فقط 7% هو اللي سبق دخل الكنيسة وهو وهو صغير أو دخل لما تزوج أو دخل مرة عطشان ودخل إيش ربما مرة, مرة في حياته دخل هل تذهب إلى الكنيسة أسبوعيا؟ 1% فقط مضيت رجعت إلى السعودية ثم جئتهم بعدها بسنة فرائيت أنه قد بدأوا يغيرون لأجل محاولة عادة الناس إلى دينهم فإذا من بين الذين عملوا كان الجواز الدنماركي كبقية الجوازات الصفحة الأولى غلاف الصفحة الأولى يوجد فيه بيانات صاحب الجواز والصفحة الأخيرة فيها توجيهات فبقيت البيانات في الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة الغلاف الأخير وضعوا فيه صورة عيسى مصلوبا وما قتلوه وما طلبوه ولكش فيها ثم بعض الدوارات التي في الشوارع التي كان فيها صورة سفينة صورة شجرة صورة غيرت إلى صورة عيسى مصروف ذلك هذا على أن القوم أصلا البلد هو علماني في الحقيقة ليس عندهم تمسك النصرانية أولئك كلهم يحاولون أن يعيدوا الناس إلى دينهم إلى النصرانية من جديد نعم. ولعل فضل الشيخ هذه الحملة إنما أحد أشبابها كما ذكر من ممثل الجمعيات الإسلامية هناك أن هناك ولله الحمد إقبالا كبيرا على دين الله على الإسلام فبالتالي عند ملاحظتهم لهذا وخوفهم أن يقبل شعبهم على الإسلام بدأوا في الإساءة إليه وإلى أبرز رموز يا شيخ لو قطعتك يا شيخ عبد الرحمن في صحيفة فيلت انزوت زونتاج المانية. ألمانية عام في 30 مايو 2004 نزلوا مقال بعنوان مليون ضد محمد هناك رابطة في الفاتيكان اسمها رابطة الرهبان لتنصير الشعوب <تصفيق> هذه الرابطة يعمل فيها مليون مدرس قسيس. هذا قسيس لا لا 85 ألف قسيس يتبع لهم مليون مدرس <تصفيق> وزعونهم مدرسين في القراء وطبعا هم قساوسه لكن قساوسه صغار ليس القساوسة الكبار اللي ما يتزوج النساء <تصفيق> ولا ليس له ما, ما يميز القسيس يتبع لهم 450 ألف جمعية دينية لهم 42 ألف مدرسة 1600 مستشفى إلى آخرة عندهم 780 ملجأ للسرطان تقول, تقول الصحيفة إن المنظمة تعمل اليوم بجيش يضم أكثر من مليون شخص ثم وضع بين قوسين قال للحد من انتشار الإسلام في العالم وعلى تشويه صورة النبي محمد ونعته بأبشع الصفات <تصفيق> لا. <لاحظ. تصفيق> تشويه صورة النبي محمد ونعته بأبشع الصفات الأمر يا جماعة خطيرا قد يقول بعض الإخوان الآن والأخوات طيب أخي أنت عملت قضية رسم النبي صلى الله عليه وسلم في صور أو المشكلة الناس كثير منهم ما رأوا الصور أنا قبل لا أرى الصور أرسلت لأحد الإخوة صحن من الإنترنت ما كنت أتصور إن الوضع بهذا النوع من الاستهزاء ظننت أن هناك يعني بعض الأشياء التي صور النبي صلى الله عليه وسلم لحيته بشكل معين أو أو بشكل معين لكن أن يحصل هذا ال يعني التقبيح لصورته عليه الصلاة والسلام بهذا ال الأمر الشنيع أمر حقيقة لا يحتمل أبدا. وجيد أنك سألت قبل قليل أيضا سماحة المفتي في, في عرضها شيئا ان نحن نعرض هو فقط للتنبيه هي فقط لأن هنالك حقيقة وقد عايشنا بعض أخوتنا المسلمين لم يعني لهم هذا شيئا أن يساء إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وربما ذلك مرده إلى أنهم لم يروا مثل هذه الصور ولم يروا حد الإساءة الذي وصل إليه هؤلاء المستهزئون أنتم فيما تتحدثون عن قصة الاستهزاء هذه استعرضوا مع زميلي المخرج هذه الصور وتعلقون عليها إن أذنتم تفضل يا شيخ القصة كاملة لو تكرمت طبعا قصة هذه الصور هناك صحيفة اسمها بولادز بوسطن، هذه الصحيفة صحيفة دنماركية نشرت 12 عشر كاريكاتير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صوره عليه الصلاة والسلام. عملت بين الناس يعني مسابقة من الذي يستطيع أن يرسم محمد بهذا طبعا هذه الصورة اللي المعروضة مكتوب تحت مكتوب جنبها دنماركية هل ممكن أن تثبت أن النبي لم يكن مرأة؟ يا جماعة يرضيكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الصورة؟ يراه أولئك في صحيفة يطبع منها عدد كبير وتنتشر بين الناس هذه الصحيفة نشرت مثل هذا وفيه طبعا استهزاء بذاته صلى الله عليه وسلم استهزاء وعدم التفات إلى هذه الصورة التي في الأعلى التي فيها صورة القدم مكتوب تحتها هذه رجل النبي صلى الله عليه وسلم عند صعوده إلى السماء استهزاء بقصة الإسرائي والمعراج وتحت من النبي صلى الله عليه وسلم يقولون القاسم المشترك بين رأساء التحرير والنبي واحد ألا وهو التجاهل يعني تجاهل الآخرين وعدم الالتفات إليهم الدينومارك طبعا يعني هذا الاستهزاء بحاله صلى الله عليه وسلم معنى أن قرابة 200 إلى 300 ألف مسلم هناك ما بين عرب وصوماليين وبوسنويين ودينوماركيين إلى غير هذه الأجناس كلها معنى عدم الالتفات إلى هؤلاء جميعا هذه عليكم. صورته صلى الله عليه وسلم أيضا كأنه يقرأ ينظر إلى هذه الرسومات والصحابة قد جاءوا من ورائه بالسيوف القنابل وهو يقول لا عليكم يا أفتقائي تمهلوا غاية ما في الأمر أنها رسومات من كافر أحمق وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدرجة من السفاهة في, في, في تصرفاته أو عدم القدرة على اتخاذ القرارات في التعامل مع الأحداث التي يفعلها أولئك القوم أو التي يعني يتعرض بها إليه الآخرون ايضا هذه الصورة له صلى الله عليه يزعمون بها صلى الله عليه وسلم كأنه يدرس اصحابه القرآن وقد كتبوا عبارات بال... بالعربي ياسين مقالة مبتلى تحريك إلى... الى غيره وكتبوا جنبها محمد أو او نحوها العبارات بروفيت محمد كلها لاجل اظهاره صلى الله عليه وسلم ب... بمثل هذه الصورة التي يحقلونه بها طبعا نعلم ان الدين النصراني هو الأول صحيح في في الدنمارك لكن الديانة الأخرى مباشرة هي الإسلام المسلمون هناك والله الحمد لهم شأنهم أنا ذهبت إلى هناك مرارا لهم شأنهم لهم قدرهم بين الناس يحبونهم يحبون أمانتهم لكن مثل هذه الصور يريد بها أولئك أن يفسدوا عليهم هذه أيضا صورة له يدعمون ويظهر أيضا اسمه الصحيفة ويلانت بوستين نعم حسن يدا يزعمون أنها له صلى الله عليه وسلم وأنه يعني يهتم بأمر النساء دون أن يعني يهتم بنكاح النساء وكذا دون أن يهتم بأمر آخر طبعا هم عندهم في في في الإنجيل وفي التوراة أن سليمان عليه السلام تزوج 450 امرأة أن يعقوب تزوج ألف امرأة أن ومع ذلك لم طبعا بصرف النظر هذا صحيح وخطر ومع ذلك لم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم هل هو يعني لم يلتفت إلى جلالة قدره عليه الصلاة والسلام أو يعني التأدب معه على الأقل التأدب مع مقام النبوة هذه أيضا صورة له صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه مجموعة من الناس البدائيين الذين يلبسون الجلود كمثل الذين يعرضون أحيانا في الأدغال وكأنهم يقول لهم استوب استوب يعني توقفوا توقفوا لم يتبقى لدينا حوريات وكأنهم يعني أقوام شهوانيا طبعا هم رسموه فوق الغمام لاحظ الصور التي أنا. تحتها غمام كان في السماء أنا. وجاءوا فيقول لهم يا جماعه احنا لعبنا عليكم الحريات كانت قليل و... واخذها غيره سبحان الله عليه صلى الله عليه وسلم الله المستعان طيب حقيقه باقي وفي... بعض الصور لكن بعض الصور لكن... الواحد لكن... يتالم وهو يعني حقيقه طلع علينا هو والله الواحد يتردد كثيرا قبل عرض هذه أنا انا وانويا درسنا وقت قبل البرنامج نتشاور هل يعني نعرضها أم لا نعرضها وذلك لان فعلا أمر مؤلم حتى انني أجمعت قبل أن تسأل سماحة المفتي أجمعت أن أطف ما في الصورة دون أن نعرضها على الناس يعني مراعاة لشعور إخوانينا المسلمين لكن المشكلة أني يعني رأيت بعض الناس لما تتكلم معه في الموضوع يقول يا أخي هذا أول مرة يسأله ما هم يستهزؤوا بالمصحف استهزؤوا. غير متصور وليس المخبر كالمعاين ليس الشخص الذي تنقل إليه كما الذي رأى الأمر بعينه يا جماعة لو لو رسمنا هذه الصورة في في في مجلاتنا أو جرائدنا لرئيس من رؤسائهم أو قسيس من قساوستهم لا ربما عقّام الدنيا ولا قعدواها لأجل ذلك ولا ربما حصل هناك بعض التصرفات السياسية والقرارات الحكومية فما بالكم لما يكون يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمه للعالمين ما قال الله تعالى رحمه للعرب رحمه للعاجم رحمه هو رحمه للعالمين جميعا للأسف شدي هم لا يؤمنون أصلا بهذه الآيات شيخ محمد ولكن حديثنا هنا حقيقة ليس موجها إلى أولئك الدنماركيين فقط بل هي سابقة كما ذكرتم في فليت أمزونتاج وغيرها أيضاً أولئك القساوسها الأمريكيان وغيرهم الذين استهزؤوا بالقرآن بل وحرفوا وأبتدعوا القرآن يزعمون أنه جديد. أكشن عبد الرحمن أن يزيد الأمر يعني الآن صحيفة نرويجية نشرت نشرت نفس الصور. بوكما يتيك سويت انشر. صحيفة في, في نيويورك صحيفة في البرازيل يعني ما نريد يا جماعة أن يصبح عرض النبي صلى الله عليه وسلم مطروحا على الأرض كل من أراد أن يطع عليه طاع عليه ويبصف عليه. إذا ما الذي حصل فضيلك الشيخ يعني عندما نقرأ في السيرة. ونقرأ قصة هرق نقرأ قصة النجاشي ونرى أهد، أهد هالج... ما الذي تغير الآن المشكلة يا شيخ أنك لما ترى النصارى السابقين في تعاملهم الراقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هرقل لما يأتيه الكتاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يدعو مباشرة يقول دبروا لي اي احد من العرب موجود في عندنا في الشام فيأتون اليه بقوم كفار ابو سفيان ومجموعة معه قبل ان يدخلوا في الاسلام يبدأ يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الاسئلة سألهم قرابة ال 11 سؤالا. في نهاية الاسئلة قال لهم والله لو كنت عنده إن كنتم صادقين لو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء وهو الرسول الذي بشرنا نبيه عيسى وبدأ يسمع على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدميه بالماء لاحظ مثل هذا التبجيل والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم عنده كذلك غيره بل, بل ذكر بعض المؤرخين ذكروا أن سيف الدين فليح المنصوري وهو أحد القادة المسلمين قال مرة دخلت على ملك من ملوك الفرنجة قال فأخرج صندوقا من ذهب أخرجه لهذا القائد قال ثم أخرج من الصندوق صندوق من ذهب فتحه أخرج منه قارورة من ذهب فتح القارورة قال ثم أخرج منها كتابا قد أرثق به حرير ليحميه ثم قال تنظروا ما هذا قلت ما هذا قال هذا كتاب نبيكم إلى جدنا ملك الروم شوف التعظيم أمرنا أجدادنا بحفظه وقالوا إنه لا يزال الملك فيكم ما دام هذا الكتاب محفوظا فيكم مطهرا لاحظ سبحان الله أولئك يعلمون أن هذا الكتاب ما جاء من رجل عادي ما جاء من واحد يرعى غنم ولا واحد رئيس قبيلة ولا, ولا غيره جاء من, من رجل يأتيه الوحي من السماء جاء من رجل صعد حتى, حتى وصل إلى مكان جبريل نفسه ما وصله في قصة المعراج إلى السماء لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقترب مع جبريل وقف جبريل قال تقدم يا محمد قال تقدم معي قال هذا مكاني لو جاوزته لاحترق تقدم أنت يا جماعة لما يحظم الله تعالى ويوقر هذا النبي بل, بل إن الله تعالى أمرنا بتوقيره قال وتعزروه وتوقروه طيب نحن مأمورون بهذا التوقير له صلى الله عليه وسلم مأمورين بأن, بأن نعذره أن, أن ننصره كما قال الله عز وجل في, في آية كثيرة قال إلا تنصروه فقد نصره الله في الآية الأخرى ونصروه الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هل نحن فعلا يعني نتضايق ونحزن يا أخي لو, لو نشر في الانترنت صورة يمكن أختي أو أختك أو أمي أو زوجتي أو زوجتك أو, أو أحد محارمي لفرن وقام الناس لها أو نشرت في بعض الج صورنا في أوضاع سيئة، فما بارك صلى الله عليه وسلم وله أذى وهو يمشط شعره بهذه الصور، يعني ألا ألا يحق للمسلمين فعلا أن أن يقفوا وقتا جادة عاقلة عاقلة صحيح. حتى إخواننا في الدنمارك يعني أنا أنا أعلم حالهم ولهم نشاط دعوي موفق ونرسل إليهم الكتب ونرسل إليهم المادة الدعوية ينبغي أن تكون تصرفاتهم عاقلة. حكيمة ويبقى أن هؤلاء القوم لا يزال فيهم ناس عقلا والله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الكتاب قسمهم إلى أقسام من ان تأمنه بكتل يؤديه لك من أنت أمنه لا يؤديه لك ذكر الله تعالى أنواعهم وبين الله تعالى أن من أهل الكتاب إذا إذ سمعوا ما أنزل إلى الرسول تراعينهم تفيض من الدمع مما سمعوا من الحق فنحن معكم بأن يعني هناك من أخص لكن لا ينبغي أن تتخذ قرارات غير يعني مسؤولة أو غير متعجل قد تجر على الناس وهذا ملاحظ مهم أنا حديثنا الآن عن هؤلاء ليس تهيجا لا نعم وليس أيضا فيه تعميم لأن يعني لدي الآن من الأوراق وقد أله في ذلك كتب من المنصفين الذين أنزلوا المصطفى صلى الله عليه وسلم في منزلته الحقيقية دل يا شيخ توقف مع بعض الاتصالات التي أرجو أن تكون مختصرة وفي ذات موضوعنا دون خروج عن الإطار العام ابتداء بشوميلة السلام عليكم عليك السلام السلام عليكم الله. لو سمحت يا شيخ لحين الكتيري حطوه بجريدة الديناماركية هل هي الدينامارك فغاطر؟ يعني فيها كفار يعني موالين لهم يعني شنا يعني من بس المنتجات الديناماركية ولا في منتجات أيضا؟ طيب شكرا يا سوميلا شكرا جزيلا طيب يا شيخ طيب شكرا جزيلا عند العزيز الهوامل القوعية تفضل عند العزيز طيب عبد العزيز ليس معنا يعني كأني آآ بسمية آآ تسأل هل القائم بهذه الأعمال هم فقط الدلمركيون أو لنخصص لنقول هذه الصحفة وغيرها من أتباعها هم فقط القائمون بهذا أم أن هنالك أيضا في آمن أخرى. طبعا هو لوقع الآمن الدلمركيين وبعدين يا أخي أنا يعني الله المستعان ذل المسلمين اللي وصل إلى درجة الاستجداء منهم أن يعتديه نقول تكفون قولوا لنا بس أسير تكون. ويرفضون لا لا <تصفيق> الصحيفة لا تتحاسبها بس تقولون أن يا مسلمين ورفضوا رفض النية طبعا هذا غريبة غريبا يعني تعاملهم عموما مع عيسى يعني كما قال الله سبحانه وتعالى أنزل علينا مائدة من السماء طيب ونبجل لا تستهزئون به هذا ما تبغون الطعام اللي ينزل من السماء وفي الموسى أرينا الله جهرة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأعجيب وقد حضرت معي لك لوقت لقراءتها بعض النصوص من التوراة والإنجيل من ترقصهم لأنبيائهم نسبتهم إلى شرب الخمر نسبتهم الوقوع في الفواحش بمحارمهم إلى غير ذلك فوجود مثل هذه الأمور أصلا عندما هو أمر غير مستغرب ينبغي علينا أولا أن يعني نحرص على دعوتهم وأن نعتبر أنفسنا كالطبيب الناصح مع المريض لا نعتبر أنفسنا كالرجل المحارب مع محاربة يعني اعتبر هؤلاء هم قوم مرضى أصلا الدين الذي عندهم هو دين محرّة الإنجيل التوراة التي بين يديهم هي توراة محرفة لم يتكفل الله تعالى بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن لو أننا يعني جعلنا من هذا دافعا لنا لاجل أن نعلمهم وأن نعرفهم من هذا الرجل الذي أنتم استهزأتم به أنا أكاد أجزم أن هؤلاء الذين رسموا ربما كثير منهم لم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما قرأوا في كتبهم كتب المستشرقين بل, بل إنني مر في الدنمارك أنا مر في الدنمارك صليت بالمركز الإسلامي في رمضان وجاءني أحد الأخوة قال يا شيخ أريد أنك يعني تقوم معي تنصح واحد من الإخواني ما يصلي ولا يصوم ما ينظر إلى الدين إلى آخر. غير مسلم لا مسلم. مسلم. مسلم مسلم هو يعني مم. اسم إسلامي أيضا مم. قمت معه بعد صوات ترويح ودخلت إلى بيته وشربت الشاي جاء أخوه. أخوه يهدر في السنوية في ثالث سنوية عمره تسعة عشر ثمنتعشر فبدأت أتحدث معه ثم قلت له طيب أنت الآن تعرف تصلي تعرف تعرف الفاتحة قال لا ما أحفظ الفاتحة ما تحفظ الفاتحة قال لا ما تعرف كل الله وحد لا قلت طيب تعرف عن الإسلام. مسلم الآن وهو عربي قال ايه باعرف الإسلام قلت طيب من وين عرفت الإسلام قال والله درسوني في المدرسة إسلام قلت أحضر لي كتابك هذا الذي في المدرسة قام صعد فوق وجاب لي كتاب الدين هذا الكتاب ينقسم إلى إسلام يهودية نصرانية الأديان الثلاثة السماوية قلت لبالله فتح لي على الإسلام فتح لي على الإسلام ثم أراني وقفت على صورة لمرأة تبكي عند ضريح ضريح كبير كذا قبر كبير وهي تبكي عنده فلما سألت قلت ايش مكتوب بالدنماركي تحت قال مكتوب الصلاة عند المسلمين هذه كيفية الصلاة نأتي ونبكي عند قبور ففتحت ثلاث اربع صفحات فاذا بمجموعة من الناس يطوفون على قبر ويصيحون واشكالهم يعني بشعة قلت له بالله عليك ما هذا ما هو مكتوب قال مكتوب الذكر عند المسلمين قلت ما تعرف من الاسلام الا ما يدرسونه في المدرسة قال كيف بدي أعرف؟ أنا لا لا أحضر خطبة الجمعة ولا أنظر إلى القنوات الإسلامية ولا ما أعرف الإسلام إلا هذا. فإذا كان هذا عربي وأمه حاجة وبدأت يعني جاءت وبدأت تبكي عند رجليه وااا أخوه كذلك إذا كان هذا على هذا الحال ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيرهم أنا أقول ينبغي أن يدفعنا هذا إلى ترجمة كثير من الكتب إلى لغة الدنماركيين ونقول أنتم فعلتم ذلك طيب احنا قبل يعني نزعل عليكم وبين لكم هذا الرجل اللي يعني فهمت فهمته خطأ, خطأ. أنت أنظروا لا لا تتصوروا أنه كما يقرأ عندكم في في كتب المستشرقين أو في بعض المواقع التي تفسد صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو صورة المسلمين يقول أحد الأخوة وقد ذهب مرة إلى ألمانيا ورجع جل السنوات يقول والله قابلت عدد من الألمان يقول لو فهموا إيش الإسلام حقيقة؟ على حقيقته وسماحته ولطفه وحرصه على على على نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور. لما بقيت في الألمان أحد الا دخل في الإسلام. يمغري إخواننا في الدنمارك أن أن يحرصوا على أن يعلموا الناس ذلك. نحن ينبغي على الهيئات الإسلامية والمنظمات أن تطلع الكتب باللغة الدينماركية وتهديها إلى هناك تهديها إلى مكتبات المدارس تهديها إلى مم. المسؤولين في الدولة وغير الدينماركية كي لا يتكرر ما حتى ما يكون هناك شيء استباع من الأمور التي تحققت وكانت أيضا نتاجا لمثل هذه الاستهزاءات في فترة سابقة لجنة عالمية لنصرة خاتم الأنبياء زي. معي الآن على الهاتف المتحدث الرسمي باسمها زي. المهندس سلمان بن حمد البطحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أست... بداية ودى أشكر وطنة المجد وأشكرك أخذ رحمان والشيخ محمد وضيفك كرام نحن بدورنا وباسم المشاهدين نشكركم أيضا على ما تقومون به في هذه اللجنة المباركة سددكم الله وأخبرونا عن آخر الأخبار التي تحققت وأيضا المشروعات التي أنتم بصدد فعلها دفاعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حقيقة أنا أود أن أختصر جدا ولكن أرجو أن تسويطيني فرصة أوجه بعض الرسائل طيب وبعض التنبيهات ثم نعطيكم إن شاء الله المبشرات. الله يزيزي وأن فيه. أخذ من وقتكم قليل عبا يتخذ حقيقة يعني سيبقى ما نقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل بل من القليل محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا حقيقة أود أن نوجه هذه الرسالة من خلال قناتكم الرسالة الأولى إلى العلماء وراثة الأنبياء أسألهم سؤال يعني محدد هل يكفي بيان أو خطبة أو محاورة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وستأترك الإجابة لهم الرسالة الثانية أيها التجار لقد كان لبعضكم مواقف تذكر فتشكر وما زلنا ننتظر من البقية الباقية ولكني أريد أن أقف وقفة حقيقة وأقول لكم جميع التجار الحذارة حذار من المتاجر والمساومة في هذا الموضوع فإن خصمكم يوم القيامة هو رسول الله وما كان خصمه فقد خرمنا الرسالة الثالثة إلى الشعراء والكتاب والمؤلفين والمفكرين أين أنتم؟ ما زلنا ننتظر نريد من جميع الشعوب، من جميع الكتاب، من جميع، فهو نبينا وهادينا وحبيبنا الرسالة الرابعة يعني الحمد لله يعني متابعتنا خلال الـ الـ الـ الحملات السابقة وكما تعرفون ان الحملة بدأت يعني في العصر الحديث منذ وقامنا أمريكان عام 2003 بحملة القساوس والأل الإعلامية الأمريكية وبسبب قوتها نشرت هذا فأصبح الآن الدنمارك التي الدول التي لا تتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين أصبحت ولم يكن بيننا وبينها عداء ولم يكن بيننا وبينها أصبح ثلاثة تجرى العالمية وتبعتها النرويج ولا ندري ماذا سيحدى ولذلك نحن ننتظر يعني ال ال الأمر الآن والله الحمد مشجع ولله الحمد يعني موقف مشرف من المنطقة العربية السعودية ومن الأردن والآن في تحارف في مصر وننتظر من باقي الدول العربية والإسلامية مبشرات الشيخ سليمان لدي بعض التنبيهات حقيقة في بهذه المناسبة <تصفيق> لعله تكون من خلال محطاتكم وانت من لأن كان أتمنى. أن تقوم محطة المجد ب بإذاعة هذه الحلقة من خلال المحطة الرئيسية بإذن الله تعالى. منها الجميع. لعل الأخوة إن شاء الله يتمكنوا من إعادةها بإذن الله تعالى. على الله خير. هو فقط لأن الحادث عرضي، فبالتالي عندنا هيك البرامج لا بد أن نراهم. جزاكم الله. لكن ودنا أن تصل للجميع حتى ت... يعني يعمل فائدة على جميع. بإذن الله, جزاكم الله جزاكم تعالى. لدي حفظ قدرات التنبيهات. التنبيه الأول الانضباط وعدم الانفعال، وهو المطلوب في كل أعمالنا وفعلنا. فلا يؤتى الإسلام بسبب التهور التنبيه الثاني العدم فنحن أمة العدم فلا يجوز أن نحمل غير المسلمين جميعا تبعية تفهاءهم فنسئ معاملتهم أو نعتدي عليهم ولا نهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملهم التنبيه الثالث علينا أن نحذر من بعض ضعاف النفوس من المسلمين من من نتجاوزون. ممن من يتاجرون بديننا ونصرة نبينا وأن نقف ضدهم وقفة واحد حقيقة أنا بدأ تجين اتصالات على اللجنة وعلى في ناس بدأت تجمع تبرعات باسمنا وهذا ليس له أي صحة مم. نحن ليس لنا حسابات في أي دولة عربية أو إسلامية ولم نحوج أحد بجمع تبرعات لا باسمنا ولا بغير فنحذر, فنحذر من هذا الموضوع ونقف لأن هذا سيوقف الخير جميعا طيب لدي حقيقة مبشرات وأود أن أبثها من خلال محطاتكم. جميل. المباركة اللي هو اليوم حقيقة الصباح ااا مع الأخوام في الدنمارك جميع الصحف الدنماركية اليوم في الصفحات الأولى تناقش تحركات. يا سلام. الشركات الدنماركية وووالمقاطعة وأخبارها وتبدأت الآن تحرك الضغط والاتصال بالجال المسلم ومحاولة الوجاه حلول. فأنا أقول يعني هناك مثال واحد هناك شركة واحدة فقط حجم تبادلها مع المملكة العربية السعودية مليار كرون يعني مليارين ريال <تصفيق> وهذه الشركة الآن تزعمت الآن الشركات هناك وبدأت تتحرك فأنا أقول المقاطعة المقاطعة وليكن شعارنا في هذا الموضوع إن كان لهم حرية التعبير فليكن لنا حرية الاختيار يا سلام وجزاكم الله خير. الله يجزك خير. يعني أشكر. أسأل الله الرب العظيم أن, أن لا يحرم كل من نصحه صلى الله عليه وسلم كفعته يوم فيها. الله ممتن. جزاك الله خير وبارك الله فيكم شيخ سليمان. وياكم. بالمناسبة عطفا على حديث المهندس سليمان هنا إحدى الشركات أستريد نيلسون هي دنماركية تقول. أو مسؤولية العلاقات الخارجية فيها تقول إن السعوديين قد بدأوا فعلا بمقاطعة ضعائنا وهذا أمر نأخذه على محمل الجد حيث أن السعودية تعتبر من أكبر أسواقنا في الشرق الأوسط هنا ملاحظين الأول إنه نرجو أن يكون المسلمين وليس السعوديين فقط هم من هم يقاطعون مسألة المقاطعة سنأتي عليها بإذن الله في وقت لاحق وقد ألمح المهندس سليمان إلى أهمية قيام الأدباء والشعراء أيضًا بدورهم في في, في هذا الموضوع أنا أيضا أذكر بأننا بعد قليل بإذن الله تعالى سيكون مع أنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي يلقي قصيدة خطتها أنامله البيضاء في هذه الواقعة وهذه الفعلة فأسعد به بعد قليل بإذن الله تعالى نعود عندي على... بعض الكلام المهم يبدو ما بقي معنا الأقرار في نصف ساعة تقريبا أو, أو, أو أقل من ذلك يعني ما هو الواجب عليه هو نصف ساعة لفترتكم المباركة قبل أن ننتقل إلى ضيف آخر جيد ما هو الواجب علينا؟ أنا حقيقة بين يدي كلام حول تعامل صلى الله عليه وسلم مع, مع غير المسلمين جولة في محبة صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم تعظيم السنة لكن يبدو أن الوقت يضيق عن ذلك لكن من أهم ما بين يدي يعني ما هي وسائل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته أول ذلك يا جماعة إن كان أولئك قد استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ولم يلتفتوا إليه وتنقصوه عليه الصلاة والسلام ينبغي علينا نحن أيضا أن, أن نرفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا كما أمر الله تعالى قال وتعزروه وتوقروه وقال الله تعالى لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض الله تعالى يقول للصحابة ترى محمد ما هو بأي واحد هذا رسول لا تقول يا محمد يا أبا القاسم يا لا عظم النبي يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي يا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يتأدبه لا تقدم بين يدي الله لا تقترح إلا لما يطلب منك الاقتراح أمر كيف إن الله سبحانه وتعالى يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم عند عندهم بل إن الله تعالى توعد الذين يؤذونه قال والذين يذون رسول الله لهم عذاب أليم في الآية الأخرى إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك في الأذلين في الآية الأخرى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخر أمر الله تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في ستة وثلاثين موضعا من كتابه أطيع الله وأطيع الرسول ومن يطيع الله والرسول إلى آخره يقرن الله تعالى بين اسمه واسم النبي صلى الله عليه وسلم من, من جلالة قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه من أهم ما يجب علينا نحن مدام أنه أثير يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أمور من أول ذلك معرفة سيرة عليه الصلاة والسلام وتعداد فضائله المشكلة يا أخي الآن كثير من الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يعرفوها دخلت مرة على طلبة في إحدى الجامعات إحدى القاعات دخلت كان عندي موضوع معين معهم فسألتهم قلت يا شباب أنتم أي سنة قالوا نحن تونا مسجلين من قرابة الخمسين وستين طالبا قلت طيب خلني اختبر معلوماتكم أريدكم يا شباب أن تعطوني أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء أعطوني أربعا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعطوني أسماءهم قال واحد منهم لاحظ طلبة جامعية واحد قال, يا قال يا طلبة جامعية. يا واحد يا شيخ قلتنا قال عائشة قلت ممتاز هاي شباب قال خديجة قلت ممتاز هاي شباب بدوا يتلفتهم طلبة بجامعيين. هاي شباب قال واحد يا شيخ قلتنا قال آمنة الله آمنة زو... أم الله قلت هذه أمها الله يصلح قلبك شوي قال يا دكتور تذكرت وحدها قلت معا قال فاطمة والله هذا سمع أذني وراء وراء العيني ثم اجتهدوا ولم يستطيعوا ان يصلوا الى اربح لم يستطيعوا قل طيب يا شباب اعطوني اسماء فريق قلت منتخبنا لا يجيب وانا حكيت اسماء فريق خلني اعطوني اسماء فريق البرازيل ويعطوني 15 اسم الاحساسي والاحتياط الاحساسي والاحتياطنا قلت خبره محتاج قالوا لا اعطناك الاحتياط بعدين اسماء اعجمية ما ادري كيف حفيظوها انظر يا اخي بعد الناس عن اسأل بعض الناس الان عن عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. سننه في النوم ما يسري سننه صلى الله عليه وسلم في الأكل في الصلاة, في الصلاة. في, الصلاة. في الصلاة انظر إلى صلات بعض الناس إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدق المحبة لو كنت يعني صادقا في حب اتبع النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. كما قال تعصي الرسول وأنت تزعم محبه هذا محاولة في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لا لاعطته إن المحب لمن يحب مطيع يعني, يعني نعم. نعم. كانت الإساءة كبيرة حقيقة وااا لأنها كذلك حرصنا أن يكون معنا أحد آل بيت رسول الله, الله صلى الله, الله, الله عليه وسلم فيكون معنا الآن على الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني عضو مجلس الشورى السعودي دكتور حاتم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بطاعة الله جل وعلا وبالذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم وقد رأيتم وسمعتم ما حصل من القوم في هذا الخصوص فما هي مداخلتكم معنا؟ الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى وسلم. حقيقة الوقت أثمن من أن نقدمه بشكر للقناة المجد أو للأخ العزيز الشيخ محمد العريفي واتم تقوم بواجب تشكرون عليه ولا شك عند الله عز وجل الجميع يعلم أن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل هي المكان التي لا تقاربها مكانه فهو خاتم الأنبياء والرسل وإمامهم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وهو حبيب ربنا ومختار ومصطفاه وهذه المكانة لن تزداد إلا رفعة بتطاول سفهاء الناس وجهلة الأمم عليه صلى الله عليه وسلم لأنه زيادة ابتلاء في ذات الله عز وجل والجميع يعلم أيضا أن مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين هي مكانة الذي يقدم على الولد والوالد والنفس التي بين جنبينا وجميعنا ينادي عشر المؤمنين من أعماق قلبه نفسي فداء نفسك يا رسول الله ويقول لنداء النصرة لبيك يا رسول الله فهي مكانة لا يهزها حقد حاقد ولا شتم وضيع وهنا يأتي السؤال لماذا إذا نغضب إذا ما نيل من عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم ما دام أن مكانته عند ربي لن تحتد بل سترتفع، وكذلك مكانته عند المؤمنين نغضب أولا لأنه نيل من أعز مخلوق لدينا من أعظم الناس منة على الناس من أكمل الناس في صفاته وأخلاقه فهو نيل من أحب محبوب لدينا من العالمين فكيف لا نغضب له ولماذا لا نسترخص الدنيا من أجله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي هو مع كمال صفاته البشرية فهو الذي ما من منة دنيوية أو أخرىية إلا كان هو السبب فيها عليه الصلاة والسلام ونغضب ثانيا لأن في التطاول عليه ظلما لإحدى أعظم الحقائق إن حقيقة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوتها ووضوحها تجعل كل صاحب نفس محبة للحق حتى نفس من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم حتى الكافرين كثير من المستشرقين أو غيرهم لا يرضى بأن ينال من عرض هذه النفس الكريمة هذه النفس الكريمة الشريفة نفس أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام لأنه نيل من حقيقة عظمى وكبرى من أعظم الحقائق التي تعرفها البشرية ونغضب ثالثا لأننا نعلم أن هذا السباب والشتام من الصواد يعني الإيمان به صلى الله عليه وسلم عند غير المؤمنين به إذ قد يصدق بعضهم تلك الشتائم جهلا وتقليدا ونحن مأمورون بهداية الناس وبنشر دعوة الحق بينهم فلا بد أن نواجه من يعرقل القيام بهذا الواجب بكل قوة لأن الله سوف يسألنا عن ذلك ونغضب رابعا ونعرب عن غضبنا لأن سكوتنا عن إبداء غضبنا من أدلة الهوان والذلة وسيتطاول أعداؤنا علينا إذا لا أقول سكتنا لأن السكوت لا غير متصور في مع وجود مسلم واحد موحد على وجه الأرض لا أتصور أن يكون هناك سكوت إذا تطاول القصار على نبينا صلى الله عليه وسلم لكن يقول إذا قصرنا أو فرطنا في واجب الدفاع سيكون هذا دليل من أدلة هوالنا وذلتنا عند أعدائنا وسيدعوهم ذلك إلى مزيد من التطاول وإلى أن ينالوا من مقدساتنا ومن ديننا ومن كياننا ومن وجودنا أكثر وأكثر فلابد أن نعرب عن شدة غضبنا بكل قوة وبكل وضوح حتى نردع هؤلاء عن أن يتطاولوا على مقدساتنا وعلى أعظم, مما أعظم شيء يمكن أن نتمسك به في هذه الحياة بعد توحيد ربنا عز وجل ونغضب أخيرا أو آخرا وليس أخيرا لأننا إذا لم نغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلمن نغضب إذا لم ندافع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ندافع إذا لم تتفجر دماؤنا حبية لمن أنقذنا الله به من النار وأخرجنا به من الجاهلية العمياء فلمن تتفجر الدماء أخيرا يجب أن تكون آثار هذا الغضب عملية وأشكر للأخ الفاضل الشيخ محمد العليزي على أنه قد تناول شيئا مباركا وطيبا من الأمور العملية التي يجب أن نواجه بها هذه الهجمة الشريفة وأنوه أيضا بما سبقني إليها الأخ الفاضل المهندس سليمان البغسي وهو رجل لا أولد الأُسْنِع عليه لكنه يستحق الثناء. له من الجهود المباركة في ذلك بجهد خفي لا يعرفه إلا قليل من الناس ما أثر الله عز وجل أن يجعله في فائدة حسناء. هذه اللجنة المباركة هي لجنة نصت خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام والتي وأنشأت. من سنوات يسير لها جهود مباركة وتحتاج إلى دعم. هو يقول اننا لم نطلب دعم، لكننا نعرف وأنا أحد المشاركين في هذه اللجنة، نعرف أنها تحتاج إلى الدعم وأن بالفعل إلى دعم هذه اللجنة ماديا ومعنويا حتى تستطيع أن تقوم بالواجب الذي يجب عليها ويجب على المسلمين جميعا دعمها عن طريق ممثليها الرسميين. عن طريق طيب. الممثلين الرسميين، ولا شك ولا يتاح لمتلاعبين أن يفعلوا شيئا من ذلك. جميل جداً دكتور وأذكر رجال الأعمال وأصحاب الأموال بواجب نصه النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أذكر الآن بوجه من وجوه هذه النصرة وعلى كل حال اللجنة أصدرت نشرة من سنوات فيها مئة وسيلة لنصرة نعم. النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وهي موجودة في على موقع اللجنة في الإنترنت نعم صحيح أيضا يعني أذكر كل بوجه من وجوه النصرة أو برنامج يمكن أن يعني يفعل لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام ويبين مقدار التفريق الذي عليه المسلمين في في واجب النصر يعني هل نعرف برنامجا لمدة حلقتين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر برنامج يكون عالمي في مستواه من الإعداد والإنتاج والإخراج يعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام صحيح حقيقة لا أعرف. هذه الأمة التي هي أكثر من مليار مسلم لم تخرج حتى الآن ولا برنامج واحد يليق بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام صحيح. تخيل الآن لو أننا أنتجنا مثل هذا البرنامج فإذا أو ترجم بلغات العالم كلها فتطاول متطاول كالذي تطاول على النبي عليه الصلاة والسلام في الدنمارك فذهبنا واشترينا بأموالنا كما نشتري للدعايات التجارية وقتا في وسائل الإعلام نشتري بأموالنا وقتا في تلك الفضائيات مثلا ونبث هذا البرنامج لمدة ثلاث حلقات أربع حلقات في التعريج بالنبي عليه الصلاة والسلام أولا سنزيل كل آثار ذلك التطاول لأن الحق يغلب الباطل وأيضا سيعرف هذا المتطاول أنه خسر كل الخسران بتطاوله هو يريد أن يشوه صورة النبي عليه الصلاة والسلام فقلب الكيد عليه صحيح وأصبح بدل أن يتشوه صورته عليه الصلاة والسلام أصبح العكس هو الواقع وأن صورته عليه الصلاة والسلام ازدادت وضوحا وقلع. والآن خاصة الآن في الدنمارك مع حصول هذه الفتنة الأنفس يعني متشوفة حتى أنفس الكفار أن يعرفوا شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح. صحيح. فلو سمعوا بمرنامج سيبث في إحدى القنوات عندهم تتوجه كل الأنفس لسماء أين التجار أين رجال الأعمال أين أصحاب المهارات والمخرجين وأصحاب القدرة على ذلك من أن يقوموا بمثل هذا البرنامج الذي يليق بمكانة النبي عليه الصلاة لنكم متفائلين دكتور شريف ونقول إن مثل هذه الفعلة وإن كان قد سبقها غيرها ستكون بإذن الله سببا في نشوء مثل هذه الأعمال المباركة ولا, شك, ولا شك يا أخي لا كلامي أنا الآن ولا كلامكم أنتم ولا هذه البرامج التي إلا لأننا عندنا الأمل الكبير في المسلمين لكن فيها. نريد أن نبين مقدار التفريط الذي, الذي مررنا به حتى نحاول أن نعالج هذه القضية وإلا الأمل موجود في هذه الأمة ولا نتكلم ولا تتكلمون ولا أقيم هذا البرنامج إلا من عجل القيام بواجب النبي عليه الصلاة والسلام الذي في ختام مداخلتكم لنا فيه أشكركم دكتور الشريف حاتم بن عارف العوني عضو مجلس الشورى وأسأل الله لكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به وإياكم جزاكم الله تأذني يا شيخ محمد سأبقى أيضا مع المداخلين الكرام وأسعد كثيرا حقيقة بأن يكون معي الآن الدكتور عبد الرحمن إذن صالح العشماوي الأديب والشاعر والإعلامي المعروف الذي نسعد بمداخلته ونسعد بتشنيفه لأذاننا بالقصيد الذي كتبه تبع لهذه الفعلة دكتور عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف أقدمك دكتور عبد الرحمن وكيف أيضا أقدم ما حصل في الأيام الماضية أترك الكلمة لكم لتقولوا ما تريدون. بارك الله فيك أخي الكريم. أولاً أقول بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحيي أخي الكريم عبد الرحمن كما أحيي أخي الكريم الدكتور محمد. حياك الله. واحيي جميع الإخوة المشاهدين والأخوات مشاهدات وجميع المسلمين في أنحاء العالم. نحن في مناسبة هي في أصلها مؤلمة ولكنها مناسبة خير. لأنها توقظ في نفوس المسلمين حبهم الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سأترك هذا الحديث للشيخ محمد أطلب بعد أن أنت إن شاء الله أن يتحدث في هذه النقطة نحن نريد أن تتحول هذه المسألة إلى يقضى حقيقية عندنا نحن المسلمين فنحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعنا لسنته وسيرته وبتحقيق مراده في هذه الحياة وهم مراد الله عز وجل في تصرفاتنا وسلوكنا وحياتنا فمثل هذه الأحداث لها جوانب سلبية سيئة لكن لها جوانب إيجابية مضيئة وأنا أذكر أخي الكريم أنه قبل يعني 1420 بالضبط كان هناك أحد الكتاب المسلمين من بلد عربي مسلم نال من الرسول صلى الله عليه وسلم وشتمه في أحد الصحف وقد نال جزاء الحمد لله وقف في طريق الخير، لكن ذلك الموقف لم يتخذ زخما كبيرا وكتبت في أيام قصيد عنوانها على شروفات النور براءة شعرية من الذين لا يتورعون عن شتم خير البرية وقلت فيها بلينا بقوم أوغلوا في ضلالهم يديرون طرفا بالمعاطي ترمدا وهم استهزأوا بالدين جهرا وشوهوا مبادئه العليا وسبوا محمدا فديت رسول الله كيف تجرؤوا على خير خلق الله موتا ومولدا اللهم صل عليه نحن الآن أمام هجمة شريثة من قوم كفروا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنبوته وكفروا بالأنبياء جميعا كما نعلم يعني حتى من آمنوا به من الرسل شوهوا سيرته وكذبوا عليه وغيروا في الكتاب الذي أرسل به إذن نحن أمام مشكلة حقيقية تحتاج منا أن نقف وقفة أمام ربنا لنكسب الأجر عظيما في الدنيا والآخرة وأبشرك يا حبد الرحمن وأبشر الدكتور محمد جميع الأخوة أننا في هذه الساعة المباركة في خير كثير هو المختار صلى الله عليه وسلم <تصفيق> من نبع هديك تستقل أنوار وإلى ضيائك تنتمل أقمار رب العباد حباك أعظم نعمة دينا يعز بعزه الأخيار حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها وتسامقت في روضها الأشجار وبعث للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار أصغت إليك الجن وانظهرت بما تتلو وعم قلوبها التبشار يا خير من وضع السرى وتشرفت بمسيره الكتبان والأحجار يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة وتشرف الأنطار أنشأت مدرسة النبوة فاتقى من علمها ويقينها الأبرار هي للعلوم قديمها وحديثها ولمنهج الدين الحنيف منار لله درك مرشدا ومعلما شرفت به وبعلمه الآثار ربيت فيها من رجالك ثلة بالحق طافوا في البلاد وداروا قوم إذا دعت المطامع أغلقوا فمها وإن دعت المكارم طار إن واجهوا ظلما رموه بعدلهم وإذا رأوا ليل الضلال أنار قد كنت قرآنا يسير أمامهم وبك اقتدوا فأضاءت الأفكار عمر القلوب كما عمرت فما مضوا إلا وأسئدة العباد عمار لو أطلق الكون الفتيح لسانه لترت إليك بمدحه الأشعار لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوا هو المختار لما لا تكون وأنت أفضل مرتل وأعز من رسم الطريق وتار ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبار ما أنت إلا أحمد المحمود في كل الأمور بذاك يشهد غار والكعبة الغراء تشهد مثلما شهد المقام وركنها والدار يا خير من صلى وصام وخير من قاد الحجيج وخير من يشتار سقطت مكانة شاتم وجزاؤه إن لم يتف مما جناه النار لكأنني بخطاه تأكل بعضها وهنا وقد ثقلت بها الأوزار ما نال منك منافق او كافر بل من هنالك ذله وصغار حلقت في الافق البعيد فلا يد وصلت اليك ولا فم نهذار وتكنت في الفردوس سكنا من به وبديله يتكفل القهار اعلاك ربك همة ومكانة فلكت سمو وللحسود بوار إنا ليؤلمنا تطاول كافر ملأت مشارب نفسه الأقدار ويزيدنا ألما تخاذل أمة يشكن دحاره ثائع المليار وقفت على باب الخضوع أمامها وهن القلوب وخلفها الكفار يا ليتها طانت محار مدارها من قبل أن يتحرك الإعطار يا خير من وطأترى في عصرنا جيش الرذيلة والهوى جرار في عصرنا احتدم المحيط ولم يد متخبطا في موجه البحار جمحت عقول الناس طاش بها الهوى ومن الهوى تتسرب الأخطار أنت البشير لهم وأنت نذيرهم نعم البشارة منك والإنذار لك أن لا بهوى النفوس تشربوا فأصابهم غبش البنون وحاروا فبغ الحضارة بالرذيلة فالتقى بالذئب فيها تعلب المكار ما دان مرق القوم ما نرويزهم. يصغر الرعاة وتفهم الأبقار ما بالهم تكتوا على سفهائهم حتى تمادى الشر والأشرار عجبا لهذا الفقد يجري مثل ما يجري صديد في القلوب وقار يا عصر إلحاد العقول لقد شرى بك في طريق الموبقات قطار قربت خطاك من النهاية فانتبه فلربما تتحطم الأسوار إني أقول وللدموع حكاية عن نثلها تتحدث الأمطار إنا لنعلم أن قدر نبينا أسمى وأن الشانئين صغار لكنه ألم المحب يزيده شرفا وفيه لمن يحب فخار يشقي غثاك القوم موت قلوبهم ويذوق طعم الراحة الأغياه. أستغفر الله أن يجعلنا وإياكم من الأغيار على الله. على سنت رسول صلى الله عليه وسلم. أشكرك أخي الكريم وأشكر الشيخ محمد. فقد الله استمعت الله إلى كلامكم الجميل المتدفق وإلى كل من شارك وأنا كنت أستمع للشيخ محمد. إن الله خير وهو يقول على ظهر الصور هذه المؤلمة. البشع البعيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول للمشركين يسبون مذمما وأنا اسمي محمد كما تعلمون جميعا فكان الشيخ وهو يعلق يقول هذه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في نفسي أقول ليته ويقول التي يزعمون فقالها جزاء الله خيرا فخليحت بما قال الله يجزا فشكر الله لك ولشيخك محمد يشكرك ولا فو فو بارك الله فيكم وكثر الله من الأغيار عن يا دكتور عبد الرحمن عودن إليكم دكتور محمد ولا أخفيك أن محاوري وإياك كثيرة ودقائقنا قليلة ف... طيب أنا عندي أربع نقاط إن كان تعطيني وقت لها في عجالة أربع دقائق جميل, جميل. أنا أشكر حقيقة جميع من تصل على رأسي سماحة المفتي ومن بعده زام الله خير إلى الدكتور عبد الرحمن نصل الله تعالى لنا ولهم جميع التوفيق والسداد أنا أقول حقيقة من النقاط العملية التي ينبغي أن نسعى لها ما ذكره الدكتور حاتم من استعمال الأشياء الإعلامية لأجل يعني ذكاء مثل ال لأجل استفادة أحيانا مثل هذه المواقف كانت مؤلمة لكن نستفيد منها في اتخاذ خطوات ربما نحن كنا أحيانا غافلين عنها. ال الأمر الآخر أيضا وهو مهم لو ترجمت بعض الكتب ووزعت ب بأعداد كبيرة ويعني ليت أن الهيئات الرسمية يعني كالإخوة جزام الله خير بزارة الإسلامية والإخوة في الإفتة وإلى غير ذلك لو أن هذه الجهات الرسمية عملت على ذلك التنسيق مع المراكز هناك قبل أن يتحرك غيرهم ممن لا يدققون في الكتب التي تترجم لا يدققون في صحة الترجمة قد لا يكون عندهم خبرة في إيصال الكتب إلى هناك أو طباعتها أو نحو ذلك من الأشياء التي أقترح أن تعمل كنا قبل فترة أنسنا كثيرا بال. الحملة التي عملت لتعظيم البلد الحرام صحيح. مكة المكرمة وما كان فيها من خير وغطيت إعلاميا ووزع لها مشورات يا أخي ليش ما يكون هناك حملة لتعظيم محمد صلى الله عليه وسلم سلام. وبيان مكانة عليه الصلاة والسلام في القلوب هذه تتضمن مطبوعات تتضمن برامج تلفزيونية ليس فقط في قناة المجز بل في, في القنوات جميعا تتضمن محاضرات تلقى تتضمن أشياء تقام في المدارس عند أولادنا يقام مسابقات سنن الأكل سنن النوم سنن الحديث سنن الذهاب إلى المسجد سنن المشي بعض الآداب النبوية التي هي مجموعة في كتب لو أنها وزعت على مثال هؤلاء وأقيمت فيها مسابقات كبرى وخلؤناك يندمون أن هيدون لمثل هذا يعني نريدهم أن يندموا كما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدوكم ما قال على كثرة الطعام والشراب أو قال كما حسدوكم على السلام والتأمين تأمين في الصلاة قول آمين فهم أي شيء يدعو إلى الاجتماع المسلمين والألف بينهم هم يبغضونه لا تظن أنهم يصرون لما يرون قد اجتمعنا في الحج أو في صلاة الجمعة أو في الجماعات ونحو ذلك ينبغي أن نعاملهم بنقيض قصدهم. هم أرادوا أن ينزلوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس، في نفوس سواء المسلمين أو في نفوس غيرهم. ينبغي علينا نحن أن نعاملهم بنقيض ما ما أرادوه في ذلك. من الأشياء المهمة أيضاً. لا يكون يعني كلام كربور كان الذي يثور ثم لا يلبث أن أن يخمد أو أن يدفعنا يعني حبنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بلا شك قرأت عيوننا ويعني أحبونا من أنفسنا. لا يدفعنا ذلك الارتكاب الفداع يعني أنا وصلتني على هاتف الجوال بعض الأشياء التي بيها نوع, نوع من الابتداء مثل مثلا ما ينسب إلى رجل اسمه أحمد خادم, خادم الفجنة النبوية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له كذا وكذا وهذه يعني يعني فرية قديمة منذ أربعين سنة رد عليها الشيخ بنباز رحمه الله ولا يزال إلى اليوم كل مرة تنشأ من جديد فأرسلت إلي في, في قرابة الألف حرف ما أدرى كم أخذ وقته ويكتبها النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر ببدعة إنما ينصر بسنة كل الإنسان يقول نريد أن ننصره صلى الله عليه وسلم بشيء نحن نبتكره يعني ينبغي الإنسان أن يتبع ولا ولا يبتدع من أهم الأشياء أيضا أنه لا يكفينا فقط ان تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط بألفينتنا لا بد أن نطبق ذلك في افعالنا يعني أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم كل كما كان يأكل، يلبس كما كان، اجعل ثوبك مثل ثوبه. اجعل وجهك مثل وجهه صلى الله عليه وسلم امرك بإعثاء لحيتك امرك بألا تسبل إزارك امرك صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد امرك بصلاة الوتر امرك بصلاة الضحى امرك صلى الله عليه وسلم ب... يعني امرك بأشياء معينة لا بد أن تفعلها إذا كنت فعلًا صادقًا في محبته، أما يا أخي الكريم لما يأتي واحد يقول: اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله، نقول له طيب أنت ما تصلي في المسجد؟ يقول والله يا أخي في عالم قال إنه ما هو باج، طيب أنت مس بالإيذارك؟ والله في عالم قال إنه إذا كان لغير ولا، أنت سبحان الله يا أخي تعثر الرسول وأنت تزعم حبًا، يعني لو كنت صادقا فعلًا في في ذعمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال ماذا نقول إذا قال الرسول لنا ضيعتم مسنتي والله مبقية؟ لا بد أن يكون هناك شيء عملي يدل فعلا على مثل هذه المحبة الصعبة. وسنأتي إلى شيء يعني سنأتي إليه بأكثر تفصيل إذن الله مع ضيوفنا القادمين بإذن الله تعالى الذين أرحبوا بهم كما رحبت بك في بداية وأودعك في نهاية هذا اللقاء الذي أشكرك حقيقة على إجابة الدعوة وكما ذكر الدكتور حاتم هو واجب علينا أجمعين أن نقوم بهذا الزل سأجزاكم الله خيرا بكتور محمد